117. قل من يرزقكم من السماوات والأرض 118. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 119. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما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 119. إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إذ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ بِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَجْعَلُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتم لكنا تَدَبَّرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَرْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مجرمين. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُوا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إذ 117. ونأمر بالله ونجعل له أندادا 118. وأثر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وَمَا أَسَلنَافِي قَرِْييَةٍ مِن النَّذيرٍ إِلَّا قَالَ مُْرَفُوهَا إِ بِمَا أُسِلْلتُ بِهِ كَافِعون وَقالَاوا نَحْنُ أَكْسَرُوا أَم وََالَوْ وَأَلادَو وَمَا نَحْنُ بِمْوزذَّبِين قل إِنَّ رَبّ يَ بسُطُ الرزقَِمَ شَاء وَيَقُذِر وَلَ أَكسَرًا النَّاسِ لَا يَعَّمُون وَماَا أَموَالُكُم وَلَا أَولادُكُم بَِّث تُ قَِّبُكُم دَ نَاذُ الْفَ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 قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 119. ويوم يحصرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 110. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ تَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ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 119. وقالوا ما هذا إلا إفق مفترا 110. وقال الذين كفروا للحس لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 111. 112. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 113. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير